وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكَرُوا اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَ نَا أَن تَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطَرَّفُو غَائِنٌ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 التي تقربكم عندنا ذل فال لمن امن وعمل صالحا إلا من امن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء